وَإَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرضٍِ فَلَكَاشِفَدَهُ إِلَّهُ وَإِسَتكَ اللهُ بِأُررضِين فَلَكَ شِفَدَهُ إِلَّهُ وَإِن يُرِدِكَ بِخَيرٍِ فَلَا رََّ لِفَضلِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ من وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ